رحلت عن الحياة إلى الحياة شهيداً حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوماً كيباً للنفوس المؤمنات رحلت عن الحياة إلى الحياة شهيداً حاز كل المكرمات رحلت حبيبنا في الله يوماً كيبا للنفوس المؤمنات فتزرقا إنلت اليوم أجرا وكل يومه لا شكاتي دماؤك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاتي فتزرقا إنلت اليوم أجرا وكل يومه لا شكاتي هناءك يا شهيد لنا ضياء ونيران لأبناء الطغاة ويفرح كافر بالله فيه ويشقى جاهل بالمجريات وأما الأدعياء فهم غلاة فوالوا كل زنديق وعاتي فقولوا إلى عادي فرحتم يومكم فغدا سياتي لدينا الف وألف ثم ألف من الأسد الهصورة أتياتي فقولوا إلا عادي إن تكونوا فرحتم يومكم فغدا سياتي لدينا ألف وألف ثم ألف من الأسد الهصورة أتياتي